ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كُلِّ شيء قدير ألم تعلم أَنَّ الله له ملك السماوات والأرض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 كَبِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَن أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَن نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى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 ومن يكفر بِهِ فاولائك هم الخاسرون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وانني فضلتكم وانني فضلتكم على العالمين